لا دُنَا عَلَيْنَا فِي آبَائِنَا وَلا أَبْنَائِنَا وَلا إِخْوَانِنَا وَلَا إِخْوَانَكُمْ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِكُمْ وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتِكُمْ وَلَا نِسَاءَكُمْ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ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 وإثما مبين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جذبي بهن ذلِكَ اَذْنَا اَنْ يُعْرَفَ فَلَا يُؤْذَيَن وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا لَئِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مرض والمرجفون في المدينه لا نغري انك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعون اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ رِسَالَةَ اللَّهِ تَتَوَدِّيلا